Vermem Adr Ma Hesabı Ya Leyt Ha Kâne El Qadîye Ma Aghna Ani Maliye Ma Aghna Ani Maliye Helk خدوه فغلوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها ذراعا